اللهم صل على محمد وعلى آله وآصحابه ومن طبعه بصان إلى يوم الدين أما بعد وعندما سألت تفسير في القرآن كريم كهاء برسي جنان وخلنا وغلبنا آيات الطبان إيالتطوال من سورة زمن قال الله تبارك وتعالى وَلَا تَعْبُدُوا مَا نَسِيَ اللَّهُ وَلَا تَعْبُدُوا إِلَٰهًا غَيْرَ كِيسْتَ أَنَا أَعْبُدُ هَٰذَا طَاغُوتَ كِنْ يَعْبُدَانَ دَتْكَ كَفُغَادِين وَأَنَا أَعْبُدُ إِلَهَ اللَّهِ اللَّهُ لَهُمْ دَتْكَ سُحَاءُ سُنَّاتِ الْبُشْرَى بِشَارِ فَفَشِرْ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ بِشَارِ عِبَادِي الدَّوْمَدَيْد الذين u بشار يstami una dagaista al taula waxiga dagaista oo faatta una ra ah ahxsana waxiga kiisa mukankaa ulaa ikka dadkaas dagaista waxiga ke dibna mukan الذين الذي wa dadka الله ال u hanyaya حawa fe waulaa ka dadkaas waxiga dagaista ke dibna mukan قوم ايغا كاري بو دا اول الباب عقليال كمايف قاتو صاحيط قاء الهي وينا سبحانه وتعالى وونوشيغا اضمده الهي والله بو ددوا ضد نسيب دران وانا ضد كي اياتكي اوو دمبي درسي ني حالاي ان كو سو قاداني و ضدكا الهي قينكي و الله هو الشريك يالا وحا ايله سبحانه وتعالى انت اللي و شيغيا داك ايغو كفوغا دا ايله تينكيس اني اعبودان الله لا تاي الله كلجيس اعبودا حدا تنحيف با كل منيه او وحيينك كعمل فر القitab وسنه داك عصا وحيين داك عقل غالي عقل وحاله طف عذاب والذين ضاق اتش تنبو كفوا غدين ادقوا تداقوا كوا لولا جيرا كلنا عبيد من دون الله امام المفسرين ابن شعير الطبري يقول اتش تنبو عباده كلنا عبيد من دون الله من شيء ودتك كفوا غدي وحقسته اله غير أمجده هذا أمجده هذا وهي الله خير كيسا ولعابدوا إناذاه ده دات كفغاده ويي إي ماركاسنا الله كان يسعبل أو ده كووا سبع قيبوت ده الله خير كيسعبل أو واه وين إلهي قنكي سايعبل يا الله ده إناذاه وخاي كسينيا خيركنا واسينيا او كفراء او لا قفوا وحابود معهم ابن عابيون ياه قررا صبيحات والمؤمنين تلو وحيدين تا او الله ناعبدا قيركيسنا اادا او قولين وحا ليانا يا مرت واقلدا صبيحات او الله عباده داقو او قول قيركيسنا او قولين والذين فك اجتنوا كفوا غادين عبادوا وحا الهتينكيس او لا يعبودو كبتن ان يعبدوا هذاق ان الابدان قد كفغدوا وعربوا لط الى الله الله الله كل هذا لو انك تسو سنات البشره بشار فبشروا بشاره النبي سبحانه اذا قدمت ب بشاره التوحيد في مركز الشيطفك التوحيد صحى الجليا وإن الضعاء قدره إلى أولئر الذين أضمتهم بشارة يستمعون لكي استأل القول وحل لكذا ما جاء به النبي من, من وحي الكتاب والسنة قولك أبرك أحسن أولئر الألمان محمد الأمين الشنقيد أظهر الأقوال في الآية الكريمة أن المرادة بالقول ما شاء به النبي صلى الله عليه وسلم من وحي الكتاب والسنة وحلولتك إذا قولك عالك ودينك النبي الذي يريد أن أهل وحيينك وحي الكتاب والسنة وحي كتابك وحي وحي كتابك القرآن كان يلبرنا إليه كو... كو إطلاقي القرآنك وقول قول, قول الذي قرآن كان لديه وحاكم إذا إلهي قولك يساء أفلا يتدبرنا القرآن أم على قلوب أقفالها أفلم يدبر القول أفلم يدبر القول وحاكمذا إنه لقول فصل ها قول أعلمه على قرآن كان يقول لقول فصل قول أعلمه على قرآن كان مركا هلكانا واسو فالكا ولي با قاولك القران كي هي سنن يا لوجينا او وحيينكي الذين عبدوا ما بي ابي شعره يستمعون لدغ يستا القول قاولك لدغ يستو اه ان جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيطبقون الراحسنه احسن كنوحا لجد محكم اي احسن ما يؤمرون به الا كتابك يا وامحكم او اضامها لا بل بان اي كو ضقما الى قيام الساعه كاين ما والا النسخ هو اللي جاوتيه محكم كيرعن ما قول تفسير كاس هو حق يا الله ضمانسيي كدنا واق بدقم وا ورائك تطكاس توحيدك يا باعره اسكو بارسراي هم ايغا كريكود القلوب الباب عقل يالك النظيف تطط صاحبك وعقل النظيف وعاله تص حاجات الىه تعالى ريه اللبا ربي الى جنات وحل عبده او الله قيكيسه ايع بدوها باقود الي الحابدان ضدك كفغايدى وانا ابو اللهت الله الله اللهم ضدك واعوذ ناتى البشره بشار ففاشر البشاره, البشارة نباك سو بارا عباده ادمديده الذين اتمروا بالبشاره يستنحون اذا است القول قولك او ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من وحي الكتاب والسنه أفلا ترى أن مركزًا رائعًا أحسنه قوك كيسًا ونا جبلان أو أه محكمكا أولئك قوات توحد كي تطهر جمعي الذين وطقتهم الله الله وهننيه وعقد جرانيسي وافجين واللهك قوات من يقولوا الألباب وطقت عقلنا النظيف كصاحبها إلى وحي سبحانه افامن قف حقا قوات عليه قركيس كلمه العذاب عذابك كلمتيسي قف هي كو واجبتي افامن قف حقا اي قوات تي عليه قركيس كلمه العذاب عذابك كلمتيسي افان تادك النابقا سبن توقيدو ما واحد بباديني من قف في النار النار تبي يكو سوق ما دا لكن الذين ضدك اتقوا ربهم ربك تبقى لهم ددك اي يوسق ما يقولون أنه من فوقها كرة في غرفة يقولون أنه مبنية للصيب يقولون أنه تجري أي سحنا من تحتها من تحت قصورها وشجارها يقولون أنه يكون هذا الأنهار وبين وعد الله وعد الله ذلك أرنكس الله أبا لنقاضي وعد الله الله أبا لنقاضك لا يخلف الله الله نكما بخه المعادة بلانك إلهي وينا سبحانه وتعالى نقول نوشيك إياه ضدك مكي حق الله عدي ضلالك كس عداء شركك إياه بيتعادة إياه فسقك لغيره وضدك نار أقران طعي وضد إلهي وينا سبحانه وتعالى إلك يبوك إنتو سن أبورين وديوان كود أقراني أهل المعريني قوفك النوحة سبحانه وتعالى مرحبا يقوف كنار او قرنتاي واخله كشقيما او كشقينا طريق النار تتغا الى ويري سبحانه افامن قف حق او اي واجبت عليه كركيس كلمه العدل عدل كريمه ديس بدك اي كو واجبت لا ام لان جهنم من الجنه والناس او جهنم الى هي قراي لو قدر ما واحد كب بدي كرت من قف النار ناصبه هذيب اهابي مكب بديك تردويه لكن الذين ظلك اتقوا ربهم ربكم بقاي لهم ظلك اسيى وسنا بين غرف وقلل قلل كاس مين فوقها كركم دنا غرف قال الكاسو تجري أي قلق ليضا من تحتها من تحت أشتارها وقصورها صحيح هذا إيجاده هذا هوسط والألنهار وبييال وبيقام رأيه وبيعانا وبيبيا أي قلق لي قال الكاسو نبيك أن صلى الله عليه وسلم حديثك ترميدك وعير إنا في الجنة اللغرافا يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها ما بيروحو الله عليه وسلم شن ذا قلال ايا كيالا قلال <سؤال> كاس بنانك دا ديستغتو غدها واد اركه غدها دا تجوتنا بنانك واد اركيدا بهب اي الكبي سيين دهب كاسنا وحوين سدا طلدي ايا ما بيروحوا الى صلى الله عليه وسلم ليمان اطاب الكلام واطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام قال الكاس واحدي دونا بدكم مركب بدكم لهديان ورك وناكسن كو هذا الله او ينفق يا عيده يشدر ان كو هذين وروناكسن او حفظ يدين رين ايكم قطكو هذا الله بدك بدك قوديه صدقات كان بان دبك الصلاه الليل كتوكذا دبك مر كيور صلى الله عليه وسلم الى سبحانه تجري وحا سكونه من تحتها سرا ستود قريها ستود على نار وذيال وعد الله اي وعد الله ذلك ارك اس الهي وبلن وعد الله الله بلن لا يخلف الله الله كما بقوا المعاد بلا لا يخلف الله الله كما ابقه الميات بالنكة قال تعالى الهوحوهüre أفا من قف حق أي كوة جبتك عليه كركيس كلمة العذاب عذابك كلمة ديسي أفا أنت هذه النبي صبانه وتنقدو مكبت بديك كرتا من قف أفا أنت هذه النبي صبانه وتنقدو مكبت بديك كرتا من قف في النار النار تبحي تحسك قف نار لو قريء وقدر كوكولاق نحيب مبت باديك ارتدوه لكن الذين دادك اتقوا الال لكن الذين دادك اتقوا ربهم رب قد قبقى لهم دادك عسى عسى ابن عبان غرف قلل قلل كاسى من فوقها كركدة غرف قلل كركبسيه دبق ياسوه غدل صارا قلل كاسى مبنية لابن السيء قلل كاسى تجري اي سعره من تحت اي هسته الانهار وبيال Wa Allah iraahay balankaad ki siiyayu balakaaday laa yuklifulah Allah na kamabba oo elmi aada balaanka aal ta airaguyeiri aram taaran miyadaugayn qofwalba Anna Allah Allaha en zira inu kas so dajieyy mina samaa i qmambiyu oo fasaranka bihi iraahay geiyay yanaa biha iro iraaha soo ثم يخرج كذبنا إلى هذه الصوصة به بسبب الماء بها سبب تجزر عن ضلق إلى هذه الصوصة زر عقاس مختلفاً وإسقلاف سيئين ألواناً من بيالكيس ثم يخرج كذبنا وقلل الضلق فترى وذرك إذا هو حاله حي يستيق ثم يجعله إلى هذه الضلق وحكبه حدام بربر إن في ذلك اركن الله صو شيقه لا ذكر وانا ايا كو سوغان لوليل الباب عقليال كنظيف كا ددكو صاحبك ايي شرح الله الله واسعي ستره ولا ابتس للاسلام دينك اسلام كا. على النور. النور نور النور كو من ربي حي الرب بيسكا هذا كامن قاس قلبه موح لمده فولن اندار للقاسية تتكى أي شيء أيؤسس بن عبد قلوبهم قلبيا الكودو أي قل شيء فولن اندار للقاسية تقلوبهم. تتكى أي شيء أي شيء أي شيء من ذكر الله عن ذكر الله إله الذكر بي سعد بي سيكى قال الشيء أولئك قواس قلوبته في قلبيا الشيء في الضلال البادئ أي balal kaas oo muujin bayrin oo iska aad irahi waxa uu doonay shayga subhanahu wa ta'ala ni'amka uu noogu nimceeyay kuwa uu waayay marka laga reebo islaamne wada oo ni'amka naadiga ee adduunada looga nimceysto waxa ugu weyn ee ristiiga asalka waa biyaha dhammaan biyaha ulka ku sugan haday wadihi hadeen tamatar la laga soo bixiyo ضمان ان سكره لو قاد بي كا يماده الى سو برقنا يدن كاسبحه بورها هو كسبقرا يا ضمان بيها دن كوجيرا ايركاي كايمادين اي لعاب ضمان اصلكودو كوركيم الى وحير سبحان ان ترى اي ان تعلم ميادن ابي خضاب كو وقف كاستو خضاب كسر تابو ان تعلم ايها المخادب nabiga tubu horreeyaa kammaan mu'miniin ta kanaa ku jiraan qof kastooba khitaab ka surtahan wa ku jira ma mu'minin kale qof kasta khabaa baa ila la hadaaba ka surtowa weey aan ta'allam weey macnuu horan oo raad waa ilmihi alam taram yadan uun qafkalalaha layya annallaha allah anzalayuka surtajiye minas samaa'i kor ma anbiyo fa fasaraka bihi u galiyay yanabi'a ila yana bi'a wa tamu yanbu yanbu wa in wa Yana yarabi'na wa cha iroh di ayu ilah kale ilaha so fi al'ard dulka bihi sakusura wa bihi marke roobku do qulka marke galaan qayb arhaba adayde gedi hafso so dalana qaybna ilaa iyo toge dulka hoosi sa ilahinku shuba si markas looga qoto oo ela siya modar looga مرك كبا مال نيل كار الله كمبيوتر اين ايوبون ات نوت بودين اييلبيا اسك سونه مركا روبكي اركه كسود اي ضمان الى حبيه ايوبك كسوبخا انا بن اذن حقرامها اسك سوبوتا اي واسل كور وبه اركه كيمت اله امر سبحان ارم ترى يلدون قف والبلله عبد الله ان الله الله انزل انه كسودا دجيا من السماء قر ماءا به او فصلك به الى هيئه غلييه ينابيع عقيله ها سوف في الارض كقصقا ثم يخرجك به الى صابحه به بسبب الماء به سببته النازل من السماء والنابئ من الارض bihi aw irkakasuday o tasmulku u amay iy ku yulka kaso burqaday o ah bihi mulkan tagalay ilaha kaso burqaday ama lagat qoray suma yukhriju allahu waso bihi ya Vilma sabab almaa am nazil minas samaa wama bihi min alard zar'an dalak Aya ilahi ku sobihiya or rashinki la hunaya iy beerihi ala ku sobihiya zar'an و استلاف سيئه الوان البدبيال كيسا هل بي او عركه كيميده كبخيا مروه ميدو ميدو ميدو قدو ميدو عبان ميدو اميدب كلك ميدو نعان ميدو اضان ميدو وامر الائم تمد قللنت امد قوينته هل علينا جيس كقلل جي في جيس كقوينته اصره وحا وين حايستي اركيدا فطر ثم يهيتو وقلل فطروا واركيدا هور زريدي مصفرن فما يجعله الله هو قد بغيا خدام برب قد انتطاق في ذلك اركاس مركز سبع دولك Keddi vaasokorte, heroogakujut laave, keddi vahearad, kuni vaasokorte, keddi vahearad, kuni vaasokorte, keddi vahearad, kuni vaasokorte, keddi vahearad, kuni vaasokorte, keddi vahearad, kuni vaasokorte, keddi vahearad, kuni اه اعو مسكحدي عقلي وي هي لو كل وقت مركز سده بيرتان وبابايد وبابايد انا ايه وديان غروبه ليش وسافر ولي مستقبل هو قاد نهاهوج وحطط المصير درق على الكرمه كان مستقبل كيف ثم يتقره الله وكين يا حضاما بربك ان في ذلك arbin tasataqa wa iska shakeena faq illa ga shakeena yu qadarnaya dadna ayaga naftu dhin laga hadlay fahmaya waha wakhuu qadarna wadadka aqliga nadiif kale inna fi dhalika arin kallaso shakee ladhi khawena ayaa ku sugan liuri albab aql yalka nadiif ka dadka usahiibka dadkaas ay weena ugu max marka quraanka ka dhageystaan quraanka qalbigaada aqbala waxa la amrayo wa ku farxsan yahay waana qaadana qafna waxaad mooda marka la yiraahdo waxan ka ha ilayri irkan kor charan charlaqan waxan sameeyaa diilayri irka kor inay yiraad mooda قلبك إنكرة يقرر تقل الشيء لأنه يدد أن تكون هنا إله إله الشيء إلى العير السبحانه فمنقف شرح الله إلى هذه الواسعية إلى سطر الله تساء للإسلام الإسلام هو الواسعي إسلام كقلبك يسأل الواسعي وحلولت شيئا وأحبالك قلبك يسأل الإسلام وحاسوا حق وكفر حسين وأحبالك وحاسوا بادل وكفر حسين أحبالك ونبعانه وحيد inu marka aqbalo islaamkii Islam waxuu ogoliy wa qof ilaahi inna harist marka qofkaas wa qofna sibli afaran qof sharaxallahu allah u wasii satra ulati salil islaam oo fuuwa asaru ala noor muku sura nuru wa ilayhi wa inna qalbiga hanu garkidayni ah qalbiga ilaahi wa qurdaya furqan ya noor wa haqqu aqbaro ay ilaahi qurdaya marka mamti um tada eh khabar keediya mahduufa kaan qasa qalbuwi qof ka nuu hasu muu hla midiyeh qof qalbi suqala la oo xaka laga qaatay kaan qasa qalbu if ween mulqasay kulumton saasuta ah labada la halka aayadu ku marka qof qalbi su nuurayo ولا أعرف ايب في ايصالagit rumor يكون مهمة وما أعرف نفسه نفسه ونفسه كانت فعاله. وما أعرف الله سببه الحoon على كل سعادة وأحذر الصداق بالن Sabbath Belt Beltến ixed الإيمانة بالب metros وشكرا ما 제일 أعرف يرهم في racist GET além اتегодا المقال ذو كبيرا ومنه لا أحد ت Sonic الى وحيري سبحانه فمن قفك شرح الله الله و واسعي صدر الله تعالى للإسلام فهو أصبه على نور فهو أصبه على نور المركز في الصغر مركز بالربي حق الرب يسكى هذا كمن قصى قلبه موحل لم يده قفك قلبه سقللي فهو ويل وعداب درق فهو ويل حلاك للقاسية قلوبهم قلبي يالك ومضادك يقللين أي أسر ناضي min dhikrillah min ta bi ma'na an a en الله, en dikri ise, dikri 'an dhikrillah Ire taqbul dhikrillah ila hayy dhikri sidikana qur'an kallatihi an dhikri min dhikrillah ay min dhikri qab min dikri qabuli dhikrillah ila hayy dhikri sidikisa la aqbaliday qulubuka qalash ma aqba ya min ta bi ma'na an dhikru wa qur'an ka mudafan من ذكر الله من, من قبول ذكر الله إلهي ذكره إساء الله أقبله فهذا قلوبتها، كيف قال الله شيء؟ أولئك قلوبتها في دلال باديه يكسوه باديه يكسوه مبين بايده أو اسكعده ألم تران بيادن وإننا بقى صحبنا أن الله الله أنزل إلوكي سؤدي من السماعي كار ما أنبيه أَفَصَلَّكَ وَاللَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ بِهِ يَنبِعُ عَائِرَةٌ إِلَٰهَا صَوْفٍ فِي الْأَرْضِ بِالكَذِبِ سَقُوسًا ثُمَّ يُخْرِجُ اللَّهُ صَوْبِحِيَةً بِهِ بِسَبَبِ الْمَاءِ بِهِ سَبَبْتُ النَّازِلِ مِنَ السَّمَاءِ وَالنَّابِعِ مِنَ الْأَرْضِ زَرْعًا طَلَبُوا إِلَٰهَكُمْ صَوْبِحِيَةً زَرْعًا جَاءَ صَوْفٍ مُخْتَلِفًا فِي أَسْكَارِهِ فَتَرَاهُ زَرْعِدِي أَيَاكَ اَرْكَيْدَا نُصْفَرًّا حَالَءُ حَيَّيَسْتَي ثُمَ يَجْعَلُهُ اللَّهُ حُكَيِّلَيَّ زَرْعِدِي حُطَامًا بُرْبُرْ ان في ذلك ارن كل سو شيكي لديك وانا ايا كوسغان لول الالباب عقليالك نظيفك دك صاحبك اي وانا سوغان تاي افمان قفقي شرح الله الله واسعيه ستر اللبتيسه للإسلام الإسلام لماذا انه اكبر فهو عصاب على النور النور كركي كوسغان كَمَا نَقَصَ قَلْبُهُ مَوْعُهُ لَمْ يَضِقْ فِي قَلْبِهِ أَنْ نَجِي أَوْ أَنْ أَقْبَلَ الْقُرْآنَكَ فَوَيْلٌ لِعَادَاتِ الضَّرَّ لِلْقَاسِيَةِ قُرُوبُهُمْ قَلْبٌ يَكُنُ طَقِ قَلَّ شَيْءٌ أَيُسْمَعُ نَادِي مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ مِنْ قَبُولِ ذِكْرِ اللَّهِ إِلَهِ الذِّكْرِ دِيسَ واضي أيكو سبيهين دلال كاسو مبير بيير عبد الله إله حقا نزله أسودجي أحسن الحديث هذا المدكو هو ناقبران كتابا كتابا اللي سودجي كتاب كاسو متشابها اسفوء كتاب كاسو مثاني اللي سوء كتابك ستقشى عره أي شريرات منه كتابك الدرادس جلود الذين تركي قلبيه الكود يقشون ربهم ربي قدك بقى ثم طالين كذبنا أي شرعظ جلودهم مقرهدون وقلوبهم قلبيه الكود إلى ذكر الله عند ذكر الله إلى هاي ذكر ديس أوشيغوا وحده أوشيغوا أكتس أي كترعظة ذلك كتابك الله صوت الإمامي ذلك الكتاب الموصوف كتابك أصل صوت الإمامي هدى الله وإلهي هنوكيس يهدي الله ويكون هنونية به كتابك من يشاء قفه الضوام ومن يضلل الله قفك إله إبادي يبادي كو قدر فمن له أمسنا من هاد نحد هنونية إلهي وإن سبحانه وتعالى هل كاننا روح امانه اولياديسه سا... الى كتابك سره الهي, وحا إلا حيئة إلهي وحيري اللهم نزل و انا كتابك امانه و هو نشيغ يا ددك كفائده است اولياديسه ا marka sa waxaa adaanaya ku waadada ila hay'a aygana stafaduu ila hay'a ilaahi wena wahir subhana allah mabudka haqa nazzala wa sutajiyi ahsan al hadithi hadal midka ugu badan ka badalo kitaban Marka 8. 1. 2. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. وحوش ناشاجه ان قرحه وهي متشابه قرحه ومحكمه ايمر كذلك يهي ماركه قرانك تشبه بعضها بعضا في الحسن والصدق والاجاز والسلامه من العيوب ساس لو رجهت وحا لو رجهت ضمان اياتك واحد اسكشبهان حقه وناك حقه خنطه حقه انجاز او اي صديقك ayat kemila in maqluqulaina ila wahlamitha iyo nuqsan salahan ia f hga lafi ia hga ma'na mitna ba tasu iskishba qran kamar markna asala fi rio wa kitab mutashabih wa kitab Aine, hal wa wa aibadiga, saavad, hain ayaaka hal macnu ku cidi. Waar quranku si u badi waa nu kanaaleira markaas. Mute sheeliin ah wa mi markaas nuteshaada baxdiga a waxay taay waa ma aed macnu usan waad dax ayyn makqsuud ka markay muujiri. oo sida na waxa bade kartaa xagga loftigooy, maahan xaga maksuud ka rabi maxsuudkae waa mid lekin wastiga eereigee sida na waxaba kartaa sida wax balae karta. Markaas oo kaleto, aya baqtu laba qeybsana dadka raasixinta u ulumada raasixinta ayata muhkam ka ayata fuqsira marka saakitaanki dhammaan muhkam u noqda dadka mubtadi'a ee wuxuu yifsaadeena ma shaac si faratiin kafa ilaistan taq ku baad yeyaa markaas maadaama ayata luqaha an arabiga sidaan karto sidaan u fasirmi karo sida xadiintankooda wa ان لما اعدان آياتك انه يكون فصرا يا حديثك لو عطينتهن marka dhin caas marka laga fiiriyo xaqo wadduuha maana yahda min wuduha wuxuu yahay muhkam ya mutashabiq qib sama laaki marka laga fiiriyo sidqiga husniga jiska salamada min dhammaan uyuu damaanadiso wuxuu yahay marka mutashabiq macnaas او وحو سكيشاب بها واه تشبه بعضها بعضا في الحسن والصدق والاعجاز وسنانه من جميع العيوب وحا كراتو لو فصيرا او متشابه ايضا دارها لو فصيرا قرانك مركو مسائل تواوين سد ايمانك او كلمه وكهبليو هل ايات ولا ما هض مسائل كواوي جنبا نارطه قياما بعثا ملائكه رسوشا الىه استفادس وحو جزاه تطكه صور داري وشيغا هلكانا اسل ايات ايات شبههو معنيو كركالهو بسخيرنا ولا متشابه ان كتابك متشابه نسوي كتابكم متايه للسوق الياء والسوق الياء حل لهذا والسوق الياء واحد لهنا قرانك مر واحد لا شيغ وحالا شيغا صفات الجنه عندنا وحالا شيغا صفات النار القران قصاصه والله واغبي الثاني التصالح في كوح تسالي ان الابغار لفي النحيم لباس شيخ 19 ديت وا جننه يا دتك الجنه صفات اليه عندنا حالا دابا يقول وان الفجار لفي جهنم ايات وصن تاس انتو جمله في مايد صفات بالطيب نار يا دتك النار تجلى صفات اليه القران كلا ان كتاب الفجار لفي سجين هذا كلا إن كتاب الأبراري لفي عليين هذا ذكر وإن للمتقين اللحسن مآب هذا وإن للضاقين اللحسن مآب قفتها لوين الثاني مآب ولا اللباية ولا اللباية ولا اللباية سيد لبدا الدريقوح الدادان وانقفوا بالردنه قال تعالى روخير الله الله نزل ويعسودجي احسن الحديث هذا متوغه كفان كتاب ايوسودجي الله وكتابك القران كتاب متشابه اسكو كتابكم ثاني لا لا يو لسوح الي كتابك سو ط شاعر اي شرير من اجل كتابك الدراس مركه الله فيه وتجلى الجزمة الذي ما صد기�ерх الرَبَهَم.. ام Focus ثم تال … Yo.. ب Bea..... في الْيونار يملك الله للإِقَاب الْأَيْwehrela تجلطف Myers يقول عنه، kehight spread of a terrain وحق أصب guestом 300 كامل وحق سنة Fast ثم تالober، من العادة تفت겠지만 هذا يمكنك أن تكون ربك بقية مقاردة من الكركة وقلوبهم قلبية ويقول ذكر الله عند ذكر وعد الله هذا يمع معه هذا يمع عنده عنده مطافنا أو سوقنا إلى ذكر الله عند ذكر وعد الله هذا الوعد الذي يسمى او المؤمنين تعبلن قاده نحريستيس سدووгу عفيو عفيسكيسه چانابيسه ان ابا ودياري متقين ط la sheego ayi in qulubuhum makaasa chike talir wa wa yakhilu in da dhikri wahdillah ila hi balaqati la sheego marka ay bitilka كتابك بسيطة سفاته هدى الله و الله ننكيسه يهدي الله و يكون هنونية به كتابك من يشوطفه الدونه ومن يطلل الله قفك إلى حباديه يقدر كيكو تعيينه هل الدلاليه فما له ممصر معلم من هذه المدهنونية حافظنا كثير من الشخص وحير سفاته وحوث غرب لغي بذلك وحوية المؤمنين تعم إيا كافرين وقلوبي. فهم مؤمنين تقصوا الله ثم قللوا جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وهو كوركو رأيات شلعة قلوب رأيات شلعة حسيشة إلى ذكر الله عند ذكر وعد الله محيلا جلعة لما يرشون ويؤمنون من رحمته وهو رجعيني ينهي ديشاني دي الرحمة الله إيا اللطفة بيسي. مركا يصدفهم مخالفون لقيرهم من الكنفار من وجوه مؤمنين تمركا قال هذا وحيكو تلايسين وجوه ببا وحيكو أحدها أن هؤلاء هو تلاوة الآيات والسماع أولئكا نغمات لأبيات من, من أصوات القيناة كل ذلك مؤمنين تأو وحي أي دقيستان وآيات كتاب وقران تلاولا سيد دقيستان كفارات ونوحي بغيستان نقاماتك يا دنك يا لحنك اضياالك فمنين تصيبني كل وراص طريق الكريم برافو كوما تصوابتي انت الى هيك حسابنا حسابي, حسابي. لو راسي كذلكيستان صف الله رب دع مؤمنين طاع ايات الرحمن marked لو دل عقيو خرسجده وبقيا مر الله marked لو دل عقيو ايات وطعانيا كORKA YA QALBI GA KHANUNA IMANUKA SIYADA LAKIN KUWA MUJRIMIN TA' KAN عليه آياتنا ولا IDATU ALAYHI AYATUNA WA LA MUSTAGHIRAN KAN LAM YASMA'A KA'AN FI UDUNIHI WAQRA HADHI AYAT ALA NUDULL AQRIO WA HUWA YA QALBIHI SUBWA GHAFI WA KACHISANA IN SUN MAQLINAT كتابك على SAHANA وحي اللازم اذبت اذبت الربع كتابه عله وا ما هم تطمشقولين او واحد كانوا مشغول سن قلبي يقارث لسلكينيا درن كودو كتاب ولا صونا كتابو لا شقين قلبغودو مسقين ولا ودكرارينيا وحي الالهه كو يديسرين انو فهمسيو وحي اوفيرسانين لكن كو وكره وططمصيف درن وحوين كلورتودو رمل كري جيرتا mana khadir ya mana isku daye yan inay fahma marka mu'minin taa megan ay kitab kil digaisanaya eda thil laasimiya khashiyati al laasimiya an mu'min ay marra an la وقفك البعض وقصير هذا المقصود على القرى وقفك هذه الدولية آيات أولياء الله نصيرك هو أن تبكى ساقاته مركز القلوب توده قرآن كتابته نحن نقول سؤال قاتل هذا نعت أولياء الله وقصة صفة أولياء الإلهي نعتهم الله بأن تقشئ إر جلودهم و تبكى قلوبهم إلى ذلك الله إلهي الأوريه إلهي وكُتب المعاني مرق قرآن كتبته إن كرك جرير قوده إن بهم أي بويه قروبت أي حسوشه ساس الله كتبه كوار قفكه مرق هو مخلو قيريه وا قيريه قتذبوره وقولوا والذي شيان عليه امبيره او سمير كانوا هذا في اهل البدع بكثير كبيرا وعقلهم كتوا اهل البدعه وهذا من شيطان واحد واليان هو شيطان وواحد راح نودي جيري اول لما مسك يا مرضيت بودقف لا اله الا الله والشيطان هو خياط الله مستعن توسع اه وطقط حطاواتي الدكور ماشي قاعده شيء كنجي ا بين تحضروا من الصداع من الصداع ا من الصداع اومد في الصداع اومد كالصداع سبح منه الصداع دروات شيء حاجه غير هان طلبك لو ان عكلكو جرت اه تم بغيتك وافخري لي وريه اما با كما انا باه <تصفيق> معنا هو كدغاله ما هذا المرتل شاكستو فيري هويه لي هيرين الله وحق قلبي اابا وحس الدين وقال قال قال له يا و كانت يا اخت سلاك سلاك غير او مركز امك قايله اي افرين وتنصحها بالقران حتى اقدمها اه على مدى تكون الله الله نزل و غير صوت دتي ايمان قالوا وحين تفعيل كنزلت وحينها ايات ايات ايات لصوص دتي صور الله معبودك حقا نزلوا سودادة جي أحسن الحديثي هذا المتكوبون أكبر كتابا كتابا الله سودادة جي كتاب كاسو متشابيها اسفوءك اك كتاب كاسو مثانيا لسوء الحريو كتاب كاسو تقشعره أي شرير عريضه. منه كتابك كترابيس يقولون بحقًا يخشون ربهم رب يقولون بحقًا ثم تلينوا كدبنا أيدي يقولون بحقًا وقلوبهم قلبهم إلى ذكر الله عند ذكر وعد الله إلى ذكر الله وعد الله ما الله شيره صوت المامي ذلك أي الكتاب الموصوف بتلك صفا هدى الله وإلهي همكيس يهدي الله وكهرني به همك من يشوق فضانا ومن يضلل الله قبك إلهي بادك قدر فما له أمس سبنان من هذه المدهنونية قال تعالى إله الحوير أفمن تفكير يبتقي اسكو إلالنا بواجه واجه بيس سؤال عذاب عذابك يوم القيامة معلومة قيامها كمن يأتي آمنة يوم القيامة موحل المتها يطف إمانا أصلوا آمنة معلومة قيامها وقيل وحلوير للظالمين ضد كظالمين تأذوقوا للدمية ما أي جزاء ما عمل أبا الكيسة للدمية كنتم أباها التجلتين تقصبون إلى الشقيقات كذب الذين كوي وادنيه من قبلهم قالوا ان كهريي وحا ايمد العذاب, العذاب من حيث مالو اغييمي لا يشكرون ايسان دريمي فاذاقهم الله الله وحود الدنسية الخيس يدل في الحياة ما روش احيدو ما روش الدنيا ايه لو ولا عذاب الاخرات ااقرة عذاب كذا اكبر كوين بظا من عذاب الدنيا لو كانوا هضياها على هايين يعلمون اني ابيه ما كدبوا حصولهم في الدنيا وي afan qof adinka waxa la yaqaanaa qof kasta hadii nabaxu soo tuuro bir wax kasta gacantuu saraxay si uu wejiga ugu dabtsimo waxa haddii uu yagamu koobanka qof mahayr wejiga wa meesha qofka uu qiimaha badan dareen yar tii ku yaalin marka wax kasta waran hadii uu soo rodo bir wax ka soo rodo ku gabaaw laakiin ilaahay iyo wax weyn musibaad ah غا موو هوو خجرا غا markaasnaarta ayaa sida wax weyn birka bada ugu dhacayba wajigu u dhigana markay soo booday wajiga labada indhooyinka wajiga wada cayd hasbunallahu wa ni'mal wakeel taala ta'ala ilal wahyiri afa man qafki yattaqi isku ilalina bi wajhi wajigiisa su'al adami adaka tisahru saba ila ilalina yawm ya'ti amina yawm alqiyama موعا اللذي يقف عاقرا ما نسو ام ام وقيل وحال نغيلي للظالمين ما اي جزاء ما عمل ابالكس عمل ابالنتيسد وحوين وحهويا متناوض منها كسي ديليده وحالا ليه وحا مانت ادغاري ويندي اي ادلهها الهيدا وحملت ادوج الصميده ابالكيسي كدبل الذين الى وحيت سبحانه كدبل الذين كل وابنيه من قبلهم كعرضا كوري كو النبي محمد الله عليه وسلم كو كوري اكم نو غير ادير وحو غير ثنوت يتقيكو فأطاع وحؤي للقنام العذاب من حيث ما رؤين لا يشعرون اسم دريني حدين مركو واس مركي رسوشي بيريان عذاب ويني كووان وحاي بيريان وا افضل روس وحاي سغيان كو امثال وحي هاله يا وح كدرنوي فأداطهم الله إلى هذا فأداطهم الله كل الله يقول للدنسية الخسية دل أيها الناس في الحياة نرشأ لديه كل دنسية نرشأ الدنيا إليه هذا الملكم يقول لك أن يقول للدنسية هو النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل أفضل أبانيين وحي السبعان أم ثاشت وحي هلم إلى وعيد سبحانه ولماذا أردت معها أنت أدونك للغدنسي أولا عذاب الآقرة عذاب كذا أكبر كوينة بدلا من عذاب الدنيا لو كانوا هذه الضيئة على يحلمون إلي أبيه عذاب كآقرة كانت أدون أن ما كذبوا رسولهم في الدنيا رسولكم كما كما بريد قال تعالى الوحير أفا من قفك يبطقي اسكو إلالنا بوجه ووجه بيسه سؤال آذان عذاك كي سأخون اسكو إلالنا يوم القيامة مالينة قيامها كمن يأتي آمنة قف أصل آمنة إمانا من المدية وقيلة وحال مويري للظالمين كوا قردران ما أي جزاء ما عاد عمل هذا المرد تسبب الدمية ادونك طاكسونا إلى شقاي أي اي طاكسونا كذب الذين كو واحد بيني من قبل قالوا ان كوريدي واحد بيني كذبوا وي من قبلهم قالوا من احمد بيني كوريي فاتاهم العذاب عذاب اي من حيث ما ابي الله يشعرون انس دريمي فعاقبهم الله الله وحده ذي السيء الخزي الدلي في الحياة لا يوجد كل الأنسية لا يوجد الدولة ولا حذاب الآخرة آخرة حذاب كذا أكبر كويلاً بدلاً من حذاب الدولة لو كانوا هضي أهلا يعلمون إلي أبيه ما كدبوا حصولهم في الدولة قال تعالى له الخبير وَلَقَدْ ضَرَبْنَا وَأُعَضَّيْنَيْ لِلنَّاسِ ضَدْكَ في هذا القرآن القرآن كان يوجد صحال أهضي مثلا في سحة تجيب له أن أُعَضَّيْنَيْنَيْ السدا من كل مثل في سعه كيفما تحدي ركاه طيب ولهم يتذكرونه لكي يتذكروا الى وين سن دراه دي لا اللهم يتقون لكي يتقوا سي الله إذا كنت أخذتها مثلاً قصة عجيب لك رجولاً من أي قيالة رجولك فيه دهنسة شركاء قوى إصراره أي كسوغيه شركاء متشاكسون إسود الدين ورجولاً إياه ورجولاً من رجولك سلاماً وردك لك رجولي حالي هل يستوياني مسيميه مثلاً حقاً تصارهاً الحمد لله ما هذا هو الله يسرنا على إقامة الحجة عليهم إن هذا المشركين في الحجة الوؤوية إلهي ما كُم محقصا بل أكثرهم لكن هذا ما يقول لا يعلمون مؤوية إنه صلى الله عليه وسلم إنك أبيك النبي صوبانه ميتون لمن يعته وإنهم غالدون ميتون وخوين ثم إنكم أيها الناس ضد القمينتين faq fasimuna we adoo ideen ya malqiyama ti maarin ta qiyamada doodeeyda in da rabbkum rabbidin agti saalada ha tiina doodeeydaayda ilaahi wa inaq tsara yarun nasiina tsalaha waxaa loo sameeyaa macnaha faq in soo dhaweeyo كان lagu faahfaahiyo tsalaha ku wada ilaahi wax noo sheega guudahan quran kan amsaal وَلَا قَدْ ضَرَبْنَا وَاللَّهِ الْلَا قَدْ حَقِيقًا ضَرَبْنَا وَاقُعَى الضَّيْمَيْ في هذا القرآن القرآن كان يحرس حالة ويهوحا لقى حالينا مفعولك المحذوفك ضربنا مفعولك للمحذوفك يا أهوحا مثلا لقى حالينا في هذا القرآن كذبا لسوق الدرس و لكن الحقيقة ضربنا و أعضى أنه للناس ضدك في هذا القرآن قرآن كان يحدي سحاله و هذا مثلا قصة أعجب لها و مثل كيسر من كل مدار تصالح من تسعج سكاء هذا و أحد أصدقاء مدعوبة أنت تصالح مثل الغسية و أحد تصالح القرآن كله يقول الله يتذكر و أطلقه أنه قران ان اري هي ايام عندنا من تلك قران كعربي متعربي لون اسويه وواضح عليه هذه قران كاسو غير ذي ايوتق قلوه من الصحيحا غير قيسه وحانو قعديرنا لعلهم يتقوا تقمان النار الى <سؤال> اسك قبرك يا قهر مرقوب بعد اسقط توغا مرقوب عبد سود اسقط توغا اسقى كليا كباق اسقى كليا اسكو حلينه يا قوفكم مشرق ا الله يكيركس وحسلو اسكو رواه اي على اتصال ما سمينا اراويو يي بارا الله اراويو خن كدغي مثلا في صحي تشيبل قيتولني نينا اراي تشيبل كدغي او اني اتصاله انكدغي قيتولن الثاني من كسو فيه دهني صرقاء ضق الصلة يكون سويه حال انه الضوء اترك بدن اكسل حق بدن اسكل شركاء سو حق رقي ما حقت الاثام او اسكت تنصر به اما دونك ونها رقا سو متشاقصون اسوا حيثا ومن انقين منحان نتو ري تاخرت برت الصفر كي Eh mit kassa yiribari fa Orberto magan ort banke irkaw. Wa an ngidi maga oga maqatiyal. Asna'a dawri, dawr Ah, Kan so dhaan. Ah. Hewala so والو غامق عطا لواده اسلام هاك باه بمت كلا ادو دا سيو ودي ليك طلبات فيه اي و ريتولا حافظ كفير ملك إلهي هل يستوياني بسميني؟ مثلاً عقدت صالحان بسمين، مصر موي ها قف كاستوي انه القراني هين سنسانين لمداته مركا عسى إلهي, الهي له الحمد لله الرد وعد مركا، موحد إيا مشرك إلي سنسانين وعد حافظ كمركا فيه هالكاد إلا يستوي هذا وحاجة، أدون كاس يأدون كاس ومصر كذلك لا يستوي المشرك الذي يعد آلهة مع الله والمؤمن المخلص الذي لا يعد إلا الله وحده لا شريك إلا ساس وقرأس وقص المعين فالك الشرق الذي يعد الله فالك الشرق الذي يعد الله فأين هذا من هذا؟ فالكالل يقوم بشريك شرق وطوله الله يسعدك وطول بس مر ما بدي اكتر من ساقه قلبان شرقي وحا لا يراها ووحا الله يسبق السكر يعاب حبوبيش اصبقي ما وران اه اصبقه افسب اصبقه لكن قفك واحد اجتها حدوايه عقيده راسقه وغلغل حق الارض قصص ليه عمل الهي كل صوت دت چنغرغر شعل مايو شي مرچاره شي مكتوبه اسمه شي مرچامه على قد ده البريه شعل بادره شي, شي قويه من ضواقه لكن قف مؤمنه يا الله او قال تعالى يقول بل اكثروا بك انتم الذين لا يعلمون ما اوى اي وحي ميسر اوى عدم استوائهما الى السماء ها الى السماء الصنعتان قبي ما ظهور اثر سكت سرنت وحدها باب قبي ان وحاس كله فاهمين إلى الحور السبحانه إنك نبيك السبحانه ميتون منك ميت لمن يعتار وإنهم مشركين تنا ميتون أما وإنهم ضد ككلنا ميتون وكوين لمن ثم إنكم إنكم وحوين أيها الناس كميعا تكتبع لنا هذا المكان ثم إنكم إذنك تقتصمون ويدوديدين يوم القيامة مالين تقيامها عند ربكم رب يجب أن أكتسى ربي تكدوديدين نما مضدك وعلى الله أكتسى لك الدوديد الله اكتيس لو دوdaya wuxuu yiri haafidku aayada asan waxa ka hadlayda dadka aqira illa sajamina marka la isku keeno wi in dunku isay jiree ee toohid kay shirkiga ah arad hortiis looga doday dadna waxa yahay an taqqa ilahi utada allah kariha alhab allah allah abda shagiisa hataa alle ansaar oo hal u taagnaayay dadna shirkiiga uu taagnaayo bid xaday uu taagnaayo wax uu taagnaan fisiga iyo garantiisa labadaas isbisiraaca iyo lagdanka ka dhaxe Ilaqiyaam saax waa saaxna ma arqati yaa maxabbiil sawoortaa jira saaraya subhaana huwa taala haafik lakinn salamu himu dabar digay wu hoyri dadka minintii waxii diinta iyo inay halkaas ku doodi doonaa laakiin waxa muhiim in aad ogaato dammaan dadka adduunka doob u xmarko doodaas ah dammaan qofar qaran soo qabsate guur iyo isku banana qabsate lacagad isku qabsate wax kara isku qabsate adduunka la inuu kala saaray doodaas oo maleey ku dhamaanayay iyey ku dhamaa aqira ilay hirtiisoo markay لكن ذهب الدود اعد عليك ستقرن لقد ترت وها ويا لو يرى قد قبضت العقد قد شبت ان لاوش قد شبت اسياس الخلق هو غمييي وحا دغتها اني صرنتي دمان الناس ضدك في هذا القران القران كان بهدي صالح واهدي مثلا قياسه شي لها عباين متر كايس من كل مثلا تصاليت اما انت يسحقي اسك هذه وحنا نقولوا عداين لا اللهم يتذكروا لك بدكم اني وان سمان دراد قران القران حال يهن عباين قرانك عربي اللغه العربيه لونسبيه قرانك غير دي الرقم صاحبها قيل كيفه لا انهم يتقون لكي يتقوا تقوى النار تلاهه اسك الايريان وكعبسدا برت ايام او قدين دارب الله الهه وكبغل مثل القساء من الهه كبغ نتا سو فيدتي شركاء و اصل الكيسوغي شركاء سو متشاكصوره اسو الذين ايه ورچول مين سلام النبات غلاي ليرچولين حالي ومبات غلاي حالي يستويان ان مسيمه مثلا حق الطصراه لا يستويان مسما هذا موشر بيه مو حساسيه كلييه اميل كوتس الحمد لله لله الله سبحانه على اقامه الحجة عليه إن مشركين تقبذ اللجوء اوغاي الى باكم احسن بل afarهم بك انتوا بدلوا لا يعلمون ما اوغى عدم استوائهما Labaasu irasan siayyn tak kuuga wees si irileh dibna. Enna kaadega naviga soobanana me yituun waa midke dimana ya tahay waa innan ku we kees so hor cedaana may tuna waku jamanay maahan dodueduunka kudha may aadaan waa adu ira haafku u uutey shedagu bakaru siddiradiiylahu aanhu markii naviga irahay ofsada nabigi waa binntay tada ku qanauwaay. مركسي أيضاك وحقيق صلاة آيات الدرشرة كميره دوري حافظت ثم إنكم يدين كأيوها الناص وضلوا كميعاً لماهي تقتصمون ويأت دو ديدين يوم القيامة مالين تقياما عند ربكم هم يجب أن أبتس أياتكم دو دي الله سبحانه وتعالى الله صلى الله عليه وسلم